بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد فالعجب أن فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظرون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 فيها من كل زوج بهيج تبصرته وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء اتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثامود وعاد وفرعون وإخوان لوط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 إذ يتلّقى المتلّقي عن اليمين وعن الشمال قيد ما يلفظ من قول إلا لديه قلب نعديد أجمع أنت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاء عيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء انك فابنصرك اليوم حديد وقال القرين هذا ما لدي عت القي في جهنم كل كفار عنيد من ناع للخير مقتدم فألقياه في العذاب الشديد قال قريره ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تخف سَمُونَ لدي وَقَد قَدِمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْعَهْد ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيد يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهَلِمْتَلَتِ وَتَقُولُ هَل مِن مَّسِيد وَأُنْزِلَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ كُلُّ أَوَافٍ حَفِي بِنِعْمَةِ الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَأَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل وفي ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد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 قُصِّبْ رَأْسَهُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ الْعِشْرِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَرْ السُّجُودَ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ نحي ونموت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عن مصراع ذلك حشر علينا يسيء